يابا رتب حرفك ع حرفي حتى ت ذ م ر ن ا ا ل ا ل ف ي و ا ل ز و ج انا بصفي بدافع عنه يا إ خ و ا ن ز و ج و ز و ب ي ه م ح ا ر ن ا يا إ خ و ا ن ت و ا ج و زوبيهم حوارثنا يا إ خ و ا ن ل ك و ف أ ن انا بحب العذابي أ بحب العذاب ي ومعي كل الشباب ي <تصفيق> أ ن ا بحب العذاب ي ومعي كل الشباب ي ل ك أ و ع ل ا ت ق ربابي وتتحداني في الميدان <تصفيق> زواج وعزوبيه م ح و ا ر ت ن ا يا إ خ و ا ن <تصفيق> <جضيح> طيب شوف كلهم اسمع ي ن كلهم مني هالعبره ممجوز ع ن د خبرة طيب ا س مين م ن ه ا ل ع ب ر مجوز ع ن د ه خ ب ر ة ازاوج ع ف وستر ا زواج ع ث و ب ي ه م حوارثنا يا اخوان لكم ن بحصد من قهر ومن قهر وجلل العزابيه ا ا لا جاييك جاييك لكوف ياخي ا ل ع د ى ب مرتاح لا مشاكل ولا صياح ياخي ا ل ع د ى ب مرتاح لا مشاكل ولا صياح وعايش في الدنيا سواح وداير لكل البلدان زواجوا عزوبيهم حواردنا يا إ خ و ا ن اوف اوف أ و ف متدوج يروح ا ل د ا ر عيشه حلوه واستقرار طيب أيوه لا متزوج يروح عالدار عيشه حلوه واستقرار أ م ا العزه بيمحتار وجهو بين اربع حيطان وضييم حوالدنا لكم مين ل اللي س أ ك ا ل م و و ج د ن مين ا ل عايش مثلي مين ا س أ ل كل الموجودين والمثلوب غ ر ق بالدين وما اكثر طلب النسوان زواجوا عوزوميه بحواربنا يا اخوان Like oh oh oh oh ともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっともっとも و م ا ع ن د ه لفات عيون أ م ا العزه ب ي مجنون ك ل ه لف ودوارع زواج و ع ز و م ي ة حوارقنا بحكي العزابي كله لك والشغله ن و ا ماهي بالزواج يا ابو الفكر الوهاج والشغله ماهي بالزواج يا أ ب و الفكر الوهاج غير التقوى ما بتحتاج ليكن عندك ا ل ت ز ا ن زواج وعزوبيهم حوارثنا يا إ خ و ا ن زوجين أ و ف ه م ط و ي ل ة يا <تصفيق> ريت بتعرف يا ريت لما بروح على البيت ي ويا ريت <تصفق> يا ت <تصفيق> ر لما بروح على البيت ا س أ ل عني شو تغديت م س ت ن د و ش كله دبان زواج عزوبيهم حاولتنا يا إ خ و ا ن زوج ل ك و بيهم ح و ا ن اوف يا إ خ اوف اوف أ و ل ا د ه في طول الليل جينا هلا على ا ل أ و ل ا د أ و ل ا د ه في طول الليل بوكا وصراخه عويل, عويل اما العزه بيزنجيل نومه ه ا ن واطمئنان زواج وعزوميهم ح و ا ر ث ن ا يا إ خ و ا ن زواجوا شو ه ا لك ت ف ي ر فكر عنزابي شو هالتفكير فكر لا قدام كتير, فكر لا إدام كتير والولد, بكرا بيصير والولد بكرا بيصير سند على طول الزمان زواج زواج عسوبي حواردنا إخوان متزوج الله ع ي ن ع ا تنقات ل ف ا س ط ي ن لك يا متزوج يا مسكين راتبه كله تسعين او ما بكفي ي الدار طحين وكيف يطعميها الصبيان زواج ع ز و ب ي ه حواربنا يا إ خ و ا ن زوال ع ز و ب ي ه حواربنا يا إ خ و ا ن طيّرة إ ل العذاب و ا إدريس دوم مخربط مهما رتب وخطط م ن اللي ب ر ح اياه بدو يتزوج يا اخوان زواج عثوميه بحوارثنا يا اخوان It's out.